فمن ابتغاء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم غارون والذين هم على صلعاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها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 فأَن زَلن مِنَ السَّمَِمَا أَ بِقَدَرٍ فَأَسْكََّهُ فِيأَوْ وَرَِّا عَلَ بَهَابِ بِهِي لَ قَادون فَأَن شَأْنَا لَقُم بِهِ دََّكِ مَِّ خِيلِ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناءة تنبت بالتهم وصرر للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطولها وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ حِينَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم اِذَ اشْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنْ أَقْوَامٍ ظَالِمِينَ ۚ قُلِ الرَّحْمَنُ أَنزَلَ مَنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ قِيلٌ مُّنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنتُمْ وداريهم ثم أي شئنا من بعدهم قمنا اخرين فأرسلنا كهوم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملأ قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وادرفناهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وادرفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم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 هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياة للثنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انشرني بما كتبونه وَادْعُ عَمَّ قَرِيبٍ لَّيَشْفِعَنَّ لَنَا مِن فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَوَّأْنَاهُ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أَمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَشفقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغِيثُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَدْرَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً وَسُونُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ ِّ قَم ل يؤمنِنُ قَُّ أَرشَلناامُ شَوأَخاههَا غونَ بِآياتاتِن وَسُ قان بين إِ فِعونَ وَمَلَئِه فَستَتْ بَو وَكَُ قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون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 وَقُلغُهُم وَجِلَة أََّهُم إ رَبّهِم راجعون وَلِكَ يُسالعونَ فِي الخَيراتِ وَهُمْ لَ سَابِقُون وَدَان كَلِّفُ نَفْسن إَِّصَهَا وَلَدَينَا كِتابُ يَطِقُ بِالحَبِّ وَهُمْ لا يُقْلَون بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ كُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأُونَ يَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنكم على أعقابكم تنفصون مستكفرين به سامرا تهدؤون أفلم يتفروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءه الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به دمة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم وارضون أم تسألهم خردا ففراد ربك خير وهو خير الوازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون الآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ ضَلَالِكُمُ أَلَمْ نُرِحْنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا ذَهُم مِّن ضُرّ تَلَكُم فِي قُرى آنِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وما اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا فَعَدَن شَدِيدًا إِذَا هُمْ فِيهِ مُغْرِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَهُوَ الذي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَاقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مَثَلُ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا وعظاما أئنا لمبعوثون أقد وعدنا نحن ولا باؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أشاطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم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 ملكوت كل شيء وهو يجير وما يجعو عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعيدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بِمَا يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياقين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون تعلي أعمل صالحا فيما ترك كلاه إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولا كَُ فيحُون وَمنَن خَفَّت موازُهُ فَأُولائِكَ الذيذينَ خَصِعُوا أَفُسَهُم فَأُولائكَ الذين خَصِعُ أَمفُسَهُم فيِي جَهَّ مَ خَالِبُون تَلفَحمودُ أَع وَهُم فيِيهَا كَادِخُون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اشتعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم